ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقَّ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 اهل لقد قلنا ايلن شطط ها قوم نتخذون من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم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 وَالَّيْتَ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِدُّكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا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 ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراءً أستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 فَالْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوَجُوهُ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 تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك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 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِتْ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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربّي أحد ولو لا إذ دخلت جنّ متى قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان تراني انا اقل منك لو ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنى ك ويُرسل عليها حُسبان ويُرسل عليها حُسبان من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ما أُها فلن تستطيع له طلباً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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير سوابا وخير عقبا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 ما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يظلم رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ, إلا إبليس كان من الجن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 قال أرأيت إذ أوجنا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا He said, if we couldn't have seen this so that it was вообразed upon this harmless in thesprung of us and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 إن الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا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 زكَتَهُ وَأَقَرَبَ رُحْمَةً وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِمَينِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ أَحْتَهُ كَنْزُ الَّهُمَا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغاه شدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك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 قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إننا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا.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 They don't care about it, and they don't care about it. Say, if the sea was made for the words of God, then we will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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك الصَّالِحَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته